بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء اتقون اليهن بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 118. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ